اقرأ أخيها ورتل القرآن اصبح بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في عماقنا عماقنا الإيمار حجات بسوةٍ فإذا وعن القرآن حين لا نا فإذا وعن القرآن حين لا نا القرآن حين Gerab oxiya, varatların kurbanına. Asmab Allah. fi إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعود في روحه إنسانا هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستندغ الأرواح والأبدان وأزل عواناً ظل يلزمنا وقل ما نمن لزم المدامان الصحابة في اقتناء المصطفى كانوا لها مات الدنات جانا نهلوا من القرآن أعذب مورد أخلاقهم كانت هي القرآنا أخلاقهم كانت هي القرآن اقرب خيرا وهدّل القرآن اصمح بصوتك اسمع الأكوان اقرب كلام الله محس في عما فينا عما فينا إقرار خيرنا إقرار خيرنا إقرار خيرنا إقرار الكون نحوك كشاخصٌ فمنح له مما تجهد أمانا رتل فإن قلوبنا مشتاقة وازرع بصوتك في الجنان جنانا وسر الأنوضتنا وسر وجودنا من أشرق الدنيانا يا همة القرى لسهولي شرعا واروي بي كوناً غدا عطشانا عطشانا بكرة أهينا ورتل القرها Rahmisi Rüdiga,